يضيطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبة لو سرابك للك وجنة بد جاء في الليل تسريبة واسأل عنا لهلمنا قل علامة تنت تدريبة متدعيكم غايبا والحكم والحكمة في الغيبة ينبغي الإنسان يتنأوي حكمه ضحكه من مصيبه لا تحسب الحيفنا منا نصفنا خذ ونعطي بسوي ميل وبلغه عنا بالسلام و1000 تلحين يا قلبي عيش يا دمعنا خطب لو سراب ليلك وجنه اجى في الليل تسريب رضي الطالب يا دمعنا خطب كتابك ك الترحيبه فلوس راتك في الليل تسريب <تصفيق> بلغ المهموم ما تهنا سهل الفكر والظن مكر واسواس ولا عيب حزن في قلب مخافنه دون ناس خايف تعيب قول له الليلة هل منه عالم بالجاهر والغيب يعلم بحالك ولكنه يختب العب داب لمصيب ريض يطبع الشلم عنه خطب كتابك بترحيب لو سرابك ليلك da في Man be om et كتابك uma helil ten sol Nu høndme arbe Ve et gjør din bakjeng Hveres på køfter Nachtljord Da j constituer de det 읽它 Kapjeng بيدهيب هو اللي يقول يا رب آمنا ما يعرف الياس والريب زاده القرآن والسنة والدعاه الداعي يجيب طار شيء أن يتقو على العهد والوعد نوفي خيط يطار الشلم بكتابك ترحيب لو صار بك ليلك وجنه بتجاف الليل تسريب رياض الطاغ يلم عنا خط بكتابك الترحيب لو صار ليلك وجنه الليل تسريب